موقع رياض القرآن يقدم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واذكر اخا عاد اذ انذر قومه بالاحقاف وقد خلت نذر من بين يديه ومن خلفه وقد خلت نذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله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 ولقد مكّنناهم فيما إمكّنكن فيه وجعلنا لهم سمع وأبصار وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدهم من شيء إذ كانوا يجحدون إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون فلولا نصرهم الذين أتخذوا من دون الله قربانا آله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 من بعد موسى مصدقا لما بين أيديه مصدقا لما يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قوم ناجبو داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم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 فاصبر كما صبر رأول العزم من الرسل ولا تستعجل لهم ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من بلا هل يهلك الا القوم الفاسقون